وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أُمَمٌ يَوْمَئِذٍ وَبُكْمٌ وَصُمٌ مَّآوَاهُمْ جهنم كُلَّمَا قَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا كُلَّمَا قَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا وَقَالُوا أَئِذَا كُنَّا عظاما وفاتن ان لمبعثون قل قن جديدا اولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والارض قادر قادر على ان يخلق مثلهم وجعل لهم وَجَعَلَ لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون قزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنفاق ثانوقات ولقد اتينا موسى تسع ايات بينات فاسال بني اسرائيل اذ جاءهم فقال له فرعون فقال له فرعون ان إِلَاهُ نُكَيَا مُوسَى مَسْحُورًا قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَهَا أُولَئِكَ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّ كَيَا فِي الرَّعْنُ مَسْبُورًا فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي والارض فاذا جاء وعد الاخره جئنا بكم لفيفا وبالحق انزلناه وبالحق نزل وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَنًا لِّلنَّاسِ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاخِ عَلَمْكِ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا قُلْ آمِنُوا بِهِ أَمْ لَا تُؤْمِنُونَ الذين اوتوا العلم من قبلهم اذا يتلا عليهم اذا يتلا عليهم يخرون للاذقان سجدا ويقولون سبحانا ربنا إن نَوَعَدُ رَبَّنَا لَمَثُولَا وَيَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ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 ان لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا بَاقِينَ فِيهِ أَبَدًا وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَمَثَلِ كَلِمَةٍ تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ ذِينَةً لَهَا لنبلوهم أيهم, لِنَبَلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنْتَ أصحاب الكهف والرقيم كانوا, كانوا من آياتنا عجبا إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا, ربنا آتنا من لدنك رحمة وَهَيّ لَنَا مِنْ أَمْرِ لَا رَشَدَا فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ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 وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندع ومن دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا فَأْو إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم يُنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ يَغْحِلُهُ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ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 تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسق ذراعيه بالوصيل لاو اقتلع تعاليهم لو ليت منهم فرارا لو ليت منهم فرارا ولملئتم منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم وَلَقُوائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَبَعَثُوا فَبَعَثَ أَحَدَهُمْ بِوَرِقٍ قُم بَيْنَرِيقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَذْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَالَّتِي وَلَا يُشْعِيرًا نبيكم احدا انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا وكذلك اعترنا عليهم ليعلموا ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعه وَأَنَّ السَّاعَةَ لَغَيْبٌ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا بُنْيَانٌ عَلَيْهِمْ بُنْيَانُ الرَّبِّ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَتُ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُرْبِي اعْلَمُوا بِعِزَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى وَقُلْ عَسَى أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِئَةٍ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 وَلَا تُشْرِكْ فِي حَقِّهِ أَحَدًا وَالَّذِي مَاءَوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِنْ دونه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 اليكفر ان اعتدل للظالمين نار احاط بهم سرابها وان يستغيثوا يغاثوا بما ان كلمه يشوي الوجع الشَّرَّ وَسَاءَتْ مُغْتَفَقًا وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِي مِن نَاعٍ أَحَاطَ بِهِم سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا يُغَاثُونَ بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْعِجُونُ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إنا, إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدَلٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ تَجْرِي من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون, ويلبسون ثيابا قضرا من سندس وإذ تبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقا واضرب لهم مثل الوجلين جعلنا, جعلنا لأحدهما جنتين من أعنابهم حَفَفْنَا هُوَامَا وَحَفَفْنَا هُوَامَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتت أكلها وَلَمْ تَظْلِمْ شيئا وفجرنا خلانهما نهاراه وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر من كمالا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 سَتَقُومِينَ وَمَا أُخْنُ النَّسَاعَةِ قَائِمَةٌ وَلَئِن رُّدِتُ إِلَى رَبِّي وَلَئِن رُّدِتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا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 إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتي لخيرا من جنتك ويرسل, ويرسل عليها حسبانا من السماء ف تُصحَا صعيدًا زَلَقَا أَوْ يُصبِ حَماء أهَا غَوْرًا فَلَن تَزتَّقِيلَ طَلَبَا وَحطَ بِثَمَر فَأَصَحَ قَذِبُ كَفَّي فَأَصْبَحَ يطْلُبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ قَاوِيَةٌ عَلَى رَوْشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أشرك بربي أحدا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 ثوابا وخير القبات واضرب لهم مثل الحياه الدنيا كما إن انزلنا كما إن انزلناه من السماء فتلقى به فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيم فاصبح هشيم انتزروه الزيا وكان الله على كل شيء مقتدر المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا خير عند ربك ثوابا وخير املا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 لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل دعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون ويقولون يا ويلتنا ما هذا الكتاب يا ويلتنا ما هذا لا يغادر صغيرة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 وَمَا كُنْتُمْ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عِبَدًا وَيَوْمَ يُنَادُونَ شُرَكَاءَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا وَجَعَلْنَا بينهم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 لمثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاء هم الهدى إذ جاء يوفى ربهم الا الا ان تاتيه السنه الاولين ام ياتيهم ام ياتيهم العذاب قبله وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزواك ومن بآيات ربه فأعرض عنها ونسي, ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن دعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كتبوا لعجل لهم العذاب بل لهم مَوْعِدُ الَّذِينَ يَجِدُونَ مِنْ دُونِهِ مَوْئِلا وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا ابره حتى ابلغ مجمع البحرين حتى ابلغ مجمع البحرين او امضيح قبا فلما بلغ مجمع بينهما نسياح حوتهما فاتقد نَسِيَاحُ تَوَّما فَتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبَا فَلَمَّا جَاوَزَ قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَ نَلقَدْ لَقِينَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هذا نصبا قَالَ أَلَا رَأَيْتَ إِذْ أَوْيِينَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي فَانَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ واتخذ سبيلا في البحر عجبا قال ذا كما كنا نبغ فارتد على اثاره ما قصص فوجد عبدا من عبادنا اتيناه رحما عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على هل أتبعك على أن تعلمني ما علمت رشدا قال إنك لن وكيف تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به قبرا قال فتجدني إن شاء الله صابرا إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك